نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وان يغفر لشيخنا ويزيعه خير الجزاء انه سبحانه السميع قريب مجيب قال المصنف رحمه الله في باب الخيار واقسامه الخامس خيار العيب والعيوب النقائص الموجبه لنقص الماليه في عاده التجار ويحرم على البائع كتمه لحديث عقبة بن عامر المرفوعة المسلم أخ المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له رواه أحمد وأبو داود والحافظ بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله صلاة والسلام على محمد وعلى آله الصحيح الخامس خيار العيد وهو ما ينقص قيمه المبيع اذا وجد في المبيع عيب اي نقص يسبب نقص قيمته او نقص ماليته او نقص الانتفاع به ويكون ذلك عايبا ظاهرا يعرفه الفجار ويردون به السلعة أو ينقصون بسببها القيمة يكون ذلك مثل المرض إذا كانت الشأة مريضة أو الدابة فإن هذا عيب وكذلك العيوب التي لا تجزئ معها الأغسية كالعرج العرجية وكالعورة والجدة يعني العيوب التي لا تجزئ معها الأغسية كذلك العيوب هي السلع الفستوس مثلا في التمر والتراب في البر أو الحجارة الخروق في الثوم أو الخروق في الإنع إذا وجد الإنع القدر مثلا أو القدر أو الإبريق وجده فيه خروق أو فيه فسور في أو في الأواني مثلا الزجاجية تصدع أو وجد في البيت في الشيطان تصدعا في الشيطان أو في الثقف تصدع هذه عيوك فيجب على البائع أن يبين العيب قبل العقد. حتى يكون المشتري على بصيرة من ابله يحرم عليه كتمانه فاذا كتمه ثم وجده ذلك البائع المشتري فله الخيار ورد في هذه عن ان عقبه بن عامر مرفوعه المسلم واخو المسلم يعني أخوة دينية ألا يسهل لمسلم أباء من أخيه يعني باء على أخيه بيان به عيب ألا بينه له يعني أطلعه عليه يكون على بصيرة من أمره إما أن يخدم ويشتريه بالعيب وإما أن يثرته ذكر ان ابن عمر رضي الله عنه باع عبدا وبعدما مكث عند المشتري اياما وجده اخرق او وجده مغفلا كأنه ناقص العقل او كأنه ناقص التصرف فعد ذلك عيبا ورده على ابن عمر وقبل هذا دليل على انه المرض مرض العبد او ضعف التفكير او قله العقليه ان ذلك عيب وهكذا ايضا اذا فقد شرطا قد اشترطت كما تقدم في باب الشروط في البيع أنه إذا اشترط أن الأبداء مسلما وتبين أنه كافر أو أن الأمعة بكر وإجدها سيبة فإنها دعيف فكذلك ايضا في العدوات المستعملة إذا اشترى سيارة على أنها كاملة وجد فيها خللا ونقصا ويتحطن في بعض أدواتها فإن ذلك عيب عليه أن يبينه يذكر أن الكثيرين الذين يأتون بسيارات ليبيعوها في المزاد العلني ثم يقولون اننا نبرا من عيوبها المشتري يراها ظاهرا ليس فيها نقص والبائع يعلم ان فيها العيب الفلاني و الفلاني فيقولون تشتريها على انها كومه حدي او على اننا بريئ منها أو أنها إذا اشتغلت طالبنات اشتغل على أنها لا تشتغل فيظن أنهم يريدون التبرأ منها فيظن أنها سليمة فيها عيوب يكتمونها وهذا خطأ الواجب أنك تقول فيها نفس كذا وفيها خلل في كذا في ماكنتها او في عجلاتها او في مقدمها او نحو ذلك فاذا اطلعته تقول هذا الذي اعرفه ولا اعرف غيره اما ان تقول تشتريها على انها فاسده كذا وفاسده كذا وكذا وفيها عين كذا وكذا فعدد عيوبا يعلمون أن فصلة كالب أنها ليست فيها فمثل هذا يعتبر من الخيانة الواجب أن تبين العيوب التي فيها وتقول هذا الذي أعرفه أي كانت السرعة إذا جلب مثلا ثلاجة أو غسالة فإنه يبين ما فيها العيب الذي يعرفه قد لا يعرفه هو ولكن يعرفه الهزاق واهل الصنعه فينبهونه على ان فيها عيب كذا وكذا فواجب من باب النصيحة انك تبينه حتى يشتريها المشتري على بصيره وحتى لا يقول إخدعوني أرأيت مظهرها مظهرا سليما ولم أظن أن فيها هذا العيب الذي قد أسعده أخوه فمثل هذا يعتبر أمن يعمه الفديث ما رشنا فليس منه هكذا الوأجب أن يبين ما فيها من العيو لا المسلم باع من أخيه بيئا فيه عيب إلا بيناه له وهكذا ذكر أقول أحسن الله اليكم فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد لان الملك ينتقل عنه باختياره الرد فتعلق به حق التوفيق اذا وجد المشتري فيما اشتراه عيبا يجهله يعني ما علم به قبل البيع ولا اطلعوه خيار بين رد المبيع أبين مائه المتصل وعليه أجرة الرد يقول أنت ما أطلعتني على العيب هذه الشات فيها أيضا ولن تطلعني أي عليها فالآن أخذ عشاتك ورد علي الثمن يقول كذلك أرأ يخير بين رده رد المبيع في الشات مثلا يرده بنمائه المتصل وعليه اجره الرد هكذا اذا قال مثلا انا لا ارها معيبه والان انا اشترى في الشات وهي حزيلة وقد سمنت عندي أريد أن تعوضني عن السمن أن أقول ليس له شيء يردها بأنمائها المتصف أو كانت مثلا خائلا ثم نزع عليها الفحل وحملت عند المشتري وأراد ردها قبل أن تلد فيردها بنمائي المتصل الذي هو الحمد أو كان مثلا البيع لزرع في أرض وتبين أن الأرض التي بها في الزرع فيها استباق ونحو إلى تصله وقد سكعه بدل ما كان صغيراً انما الزرع فانه يرده من ماء وليس له المطالبه بسرقه وعليه اجره الرد عليه تكلفته اذا كانت الشاة تحتاج الى اجره ترسلها فاجرتها على المشتري ولا يطالبها البائع بلبنها إذا كان قد خلبها هذه المدة أو مثلا إذا كانت ناقة وركبها وحمل عليها وأن المنفصل فإنه للمشتري إذا صار من النخل ثم وجد فيه عيبة فالثمرة التي صرمها للمشتري لأنه نمع منفصل أو ولدت الشاة أو الناقة فإن ولدها للمشتري بخلاف النمع المتصل كالثمن والحفع الحمل ونمو الشجر ونمو الزرع فإن هذا للباقي يرده معه وعليه عجره الرد علي ان المريض انتقل إليه باختياله انتقل عنه انتقل عنه باغتياله الرد فتعلق به حق التوفيق حق التوفيق يعني حق الافاعي الى ان تصل الى صاحبها إذا كان مثلا المبيع يحتاج إلى كيل أو إلى وزن فإن أجرة الكيالين على المشتري ليردها إلى البائع الكيل حق توفيه يعني يستوفي ذلك البائع أقول بدلما انني كنت أعليه لك فأنت تكيله لي أجرتك عليه عند البيع على البائع، أجرتك إليه عند الرد على المشتري وهكذا أحسن الله إليكم ويرجع بالثمن ثاملا لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له فتبث له الرجوع بالثمن كما في المصراه وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح يرجع بالثمن كاملة إذا رد أشياءك مثلا أرد المبيع فإنه يطالب البائع بثمن السلعة كاملة أردت عليك سلعتك فرد علي ثمنها أفيرده ثمن كاملا يقول النبي أنه بدل الثمن المشتري بدل الثمن أكمئة أو مئتين ليسلم له مبيع سليم ما بذلت أنا مثلا أعد الثمن إلا لأن أحصل على مبيع سليم من العيور والآن ما سلم ليه فأثبت له الرجوع بالثمن كالمصرات المصرات هي الشات أو الناقة أو البقرة التي فيها أحليب مجموع اذا ردها فانه يرجع بالثمن كله ويرد أمعها أن مع المتصل إذا سمنت المصرات مثلا عنده يردها بنا بثمنها أو حملت مثلا أنماء المتصل اتى الثمن والحمل وأنماء المتصل أكل ولد واللبان والكاسب ونحوه أنماء المفصل ليكون للمشترك فإذا كان المبيع عبدا فاكتسب الأبد اشتغل واكتسب فإن تسبه للمشتري هذه حديث الخراج بالضناء وكذلك الأجرة إذا كان المبيع دارا وأنجرها ثم وجد بها عيبا وردها فإن الأجرة للمشتري لأنه لو انهدم في تلك المدة إلى التعلم الضمانا كذلك ما يوحب له لو أن المشترى مثلا عبد ثم إن أحدا كسار أحد أطالبه أطالب المشتري أطل ذلك العبد كسوه أو ان متى استلمت ساعه يدويه او سيده او فضاله فانه انما منفصله فيكون للمشتري ما يرده هو اما البائع لانه في ضمانه لو ما تلعبته ما تفي شرط هذه المدة ان ذهبت عن المشتري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 أو مدلسا أو مصراتا وهو عالم فلا خيار له لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح يعني أن البائع يخير يخير بين امساكه إذا وجد العيب بين امساكه وأخذ الأرض وبين رده وأخذ الثمن أركيار للمشتري فإذا كان لا حاجة له مع هذا العيد وجدت البيت متصدعا وجدت شات مريضا وجدت التوب مخرقا وجدت الطعام فاسدا أو نحو ذلك فلا حاجة له أرده بنماعه المتصل وأخذ الثمن كاملا واجره الرد عليه أو يمسكه ويطالب بالأرش وهو قصة ما بين قيمة الصحة والعيب يقولوا. يقول أنا اشتريت الشاة على أنها كاملة وجهتها عوراء، فهذا العور ينقص قيمتها. ما بدلت الثمن إلا أنها كاملة. فلما فات جزء منها وهو هذه العيد أنا قصت أنا قصت الثمن فأطلبك أعبي ثمن هذا العور. يعني بالجزء الذي يقابل هذا النقص أنا اشتريت التوبة على أنه سليم وإن يتبه فروقا هذه الخروق تنقص وإذا نقصته أفإن الثمن ينقص أنا اشتريت الدار على أنها سليمة والآن صار بها عيوب على التصدع انا اشتريت السياره على انها سليمه على انها كامله فلما كانت ناقصه بعض الادوات كان لي الحق في المطالبه هذا الجزء الذي فات علي يقابله جزء من الثمن الجزء الفائق للعيب يقابله جزء من الثمن فاذا لم يسلم له كاملا اتيان له ضمان كامل اذا انت سلمني سياره كامله ناقصه فاني اطالبك بالاستياء من السلام لو اخبرتني انت بعتني مثلا ابي 30000 واخبرتني ان في هذا العيد ان نقصت ال 6 او 10 هناك نقصت أو نحوها والآن أريد ما يقابل الجزء الفائت وأمسكها لأني قد استعملتها وقد قد تعيبت عندي أو نحو ذلك فله المطالبة بالأرش نأتي بمن يقدرها من اهل الخبرى كانت تساوي هذه السيارة كاملة قالوا تساوي ثلاثين ألفا كم تساوي إذا كان في هذا العيب قالوا تساوي سبعة وعشرين ألفا إنقصت العشر فيطالبه بعشر ثمن يمسي في السيارة ويطالبه بالأرض أكث ما بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا ينظرك من القصور ذلك العيد هكذا فله الخيار بين الرد مع اخذ الثمن وبين الامساك مع المطالبه بالارش اما اذا اشترى هو يعلم العيد فانه ليس له الرد يقول البائع انا اطلعتك على هذا العيد أنا قلت لك هذه الصدوع في هذا البيت، أو قلت لك هذه مس هذه السيارة، أو قلت لك هذه الخروف في هذا الثوب وقد قبلت ذلك، وأقدمت عليه. إذا انت أنت عرفت أنه معيب، فليس لك الرجل أو كذلك مدللا. التدريس هو. اعتحتين مظهر السلعة أنا أخبرتك أن التوب غفير أليس جديد ولو كان نظيفا أخبرتك مثلا أن الجارية كبرت وأن شعرها مسود وهو أبيض يعني الجلسها أنا أخبرتك أن الشعر مصلات لمدة يومين اذا كان قد اقدم وهو عالم فلا خيار له احسن الله اليكم ويتعين الارش مع ثلث المبيع عند المشتري لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا وقال في الشرح واذا زال ملك المشتري بعتق او موت او وقف او تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الارش وبه قال مالك والشافعي وكذا إن باعه غير عالم بعيده انتهى اذا تلف المبيع او عتق العبد اتعين الارث اذا تلف عند المبيع اذا ذبح الشات ووجد العيب ثم طبخها وقدمها لضيوفه الرد لا يمكن لأنها تالفت الرد يتعذر والمشتري يقول ما رضيت بهذا العيب بهذا المرض الذي فيها ما علمت به فيقول لا بد من الارش فيقول لعدم وجود الهضة به المشتري يقول أنا ما رضيت به ناقصا ولا علمت بهذا العيب أعتقت الأبد ألم أعلم أن فيه عيبة أو مات الأبد مات في الشعارة. او أو أذبحتها افترست مثلا وماتت البكرة أو الناقة أو قفنا البيت أجعلناه وقفا يتعدر الرجل أو مثلا تصدقنا بالطعام بالتمر الفاسد أطعناه المساتي الآن ما علمنا بالعيب الا بعدما فات الرد وبعدما اتعذب ما علمنا بالعيب في هذه الحال عله الارجح يقدره اهل المعرفه يقال كم تساوي هذه الاباء سليمه وكم تساوي بادئ ذي فيها هذا الحرف مثلا تساوي هذه ياديشات أو جنسها فإذا عرف الفرق بين قيمته إيه صحيحا و قيمة إيه سأ سأ الأرض يرده البائع بدل الجزء الفائت <تصفيق> الحسن الله إليكم. ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له نص عليه لأنه غر المشتري قد يكون البائع عالما بالمرض في هذه الشاك أو في هذا العبد عالما بأنه مريض وكتم العيب كتم المرض وبقيت الشات عند المشتري يوما أو يومين يماتت ولما ماتت تبين أن فيها مرض شديد وأن البائع عالم بهذا المرض وشاتمه ودلسه على المشتري حرام عليه كثمانه وهكذا مثلا علم بالعيب في السيارة وكتم وعقدها المشتري على أنها سليمه وبعدما مشى عليها شيئا يسيرا خاربت خربت ماكنتها خرابا كليا بحيث لا تصلح المشتري يقول ما علمت بهذا الاسم ماذا يفعل يقول للبائع أعطني الثمن كاملا وتذهب عليك الشاك أو السيارة لأنك علمت بالقعيب وكتمته ودلسته وهذا حرام فتذهب كلها على البائع يرد على المشتري جميع ما دفعه يرد عليه الثمن كله لأنه خدعه أنت خدعتني وأنت تعلم أنت تعلم هذا المرض الذي سبب الفساد فهذا يعني عندنا أن المشتري يرد المبيع ويعخذ السماء هذه حالة حالة ثانية يمسك المبيع ويطالب بالأرس حالة ثالثة يكون المشتري عالما بالعيوب وقد أقدم عليها فليس له أرس حالة رابعة يكون البائع كاتما العيب. كمخفيا له على المشتري في أسلف المبيه عفل المشتري جميع الثمن نعم أحسن الله اليك وخيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير وقال الشيخ ثقي الدين يجبر المشتري على رده أو أخذ ارشه لأن البائع يتضرر بالتأخير هكذا ذكروا أن الخيار في العيب على الترافي ولكن الصحيح أنه يبادر به إذا علم العيب يبادر بالرد ولا يحل له تأخيره لأنه إذا أخره قد يزيد المرض إلا إذا كان العيب العيبه جمال أفإنه لو أخره ما يتأثر إذا كان في السفر أو في الأباء أو في ذلك في الكدر أو في اواني الزجاج يتصدع أمسكها يومين أو ثلاثة أيام ثم ردها بعد ان أشهد على أن هذا العيب قديم فيها هل أمسكها اياما فإنه فإن يملك الرد ولو بعد مدة شهر أو نحوه أما إذا كان يخشى أنها يزداد بها المرض أو يزداد العيب فإن عليه أن يردها السيارة مثلا كلما سارت قد تتعثر إذا كان فيها نقص كذلك مثلا الدار اذا كان يتصدع تصدع قد تتعثر بالمطار مثلا او بمن يصعد عليها ازداد ذلك التصدع ويخشى عليها انها تسقط. اما التوب اذا قواه او مثلا الكدر او القدح اذا عزله واشهد بأنه سوف يرده فانه لا يزيد لا يجد عيبة فالحاصل أنهم يقولون أنه على التراخي، ألي أنه لدفع ضرر متحقق الذي هو الضرر على المشتري أفلم يبطل بالتأخير ولكن الكول الثاني أن المشتري يجبر على رده بالحال أو أخذ أرشه ولا يؤخره البائع قد يتضرر عم قد يقولون إن المشتري أمسكه ولم يستعمله البائع ينتفي هذه المدة بالتمام فإذا أمسكه عشرة أيام بعد علمه بالعيل هم رده فعلى البائع يقبله يعني في هذا أحسن الله إليك أن لا يستعمله المشتري اذا وجد هذا العيب في هذا هذه السلعه الجماد التي لا يضر فيها التاخير في هل له ان يستعمل في هذه الفتره لا يستعمل اذا استعمله فهو دليلا على انه قد رضي به فلا يستعمل السياره لان استعماله لها او كذلك ذهابه بها إلى, المس... الى الورش في اصلاحها دليلا على انه قد رضي ولكن يشكل في هذه الحال على أنه هذا العيد ويطالب المشكل البائع يطالب البائع بالأرش وكذلك لا يلبس الثوب ولا يطرخ بالقدر ولا يسكن الثوء الضاف ويعلم أنه في هذا العبع قد أزم على رده أحسن الله يعني. إليكم لا يسقط الا إلا ان وجد إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة قال في المنتهى وشرحه فيسقط رد كارش لقيام دليل الرضا مقام التصريح انتهى وقال في الشرح قال ابن المنذر لان الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن ابي ليلى والثوري واصحاب الراي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا انتهى وقال في الفروع وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا أي فلا أرش ذكره ابن أبي موسى والقاضي واختلف كلام ابن عقيل وعنه له الأرش وهو أظهر لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإنفافه اختاره الشيث قال وهو قياس المذهب وقدمه في المستوعب انتهاء هكذا لا يستعمله المشتري لا يسقط إلا إذا وجد من المشتري يدل على الرضا على الرضا بهذا العيب أكت تفره أكت استعمال السيارة دليل على أنه رضي بها مئيبة ولكن الصحيح أنه يشهد على العيب ويطالب بالأرج فيقول للبائع وجدت بها عيبا عشت عنه فلانا وفلانا وذهبت بها إلى أهل الإصلاة أصلحها أصلحها به مثلا ألف أو نصف ألف فأنا أطالب بالأرض الذي هو ما دفاته لأهل إصلاح انه أنه إذا استعملها فإن ذلك دليلا على الرضا فلا يتمكن من الرد علي تصرف فيها كذلك ذلك دبح بعد أن أشهد على أنها أورا أو أرجع أو مريضة فله المطالبة بالأرس وهكذا إذا لبس الثور إذا حتى تدنس بعد أن أشهد على الخروف فله المطالبة بالأرس وذلك لأنه لا يمكن رده بعد ذلك أما إذا استعمله ولم يطالب بالأرس فذلك الدليل على انه قد أسقط حقه فيسقط الرد ويسقط الأرس يعني ان تسره به دون أن يشهد الدليل على الذر وأنه هذا كان مكام التصريح برؤيا عن الحسن ابن الحسن البصري وشريح القاضي وعبيد الله ابن حسن وابن أبي ليلى عبد الرحمن وسُيَّان الثوري وصَابر الراعي الحنفي يقولون إذا اشترى سلعه فيها عيب وعرضها للبيع. بعدما علم البيع علم بالعيد أباطل خياره لانه لما عرضها دل على أنه قد رضي بها هذا كل يقول نعضا أنه كوم الشافعي إلا أعلم نبيه خلافه لكن صاحب الهروب ابن مهله يقول اذا فعله عالما بعيبه يعني عرضها للبيع او باعها او تصرف اليها بما يدل على الرضا او عرضها للبيع او استغلها فلا ارش هكذا ذكره ابن ابي موسى القاضي ابو يعلى واما ابو الوفاه ابن عقيل فاختلف كلامه الرياء الثانيه عن الامم احمد له الارش ولو باعها وهذا هو الاقرب لأن ذلك عند على الرضا افمع الارش كامساكه اي كما انه اذا امسكها تصرف اليه ان له الارش فكذلك اذا باعها اعاده انه اذا باع وهي معيبه تنقص قيمتها يختار الشيخ تقي الدين ان لفظ الارش وان بيعه مثلا وإن ساكه لا يدل على الرضا واسقاط الارش هذا هو كياس المذهب وقدمه صاحب المستوعب السامري اسم الله اليكم ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع كالطلاق هكذا كما تقدم في اختيار الشر انه يفسخ ولو كان البائع بعيدا فيشهد يقول اشهد اني اشترعت مغلى هذه السياره وجدتها نائبه ولا حاجه لي فيها والآن قد أوقفتها وفسخت العقل وأطالبه بالثمان فأوقف آه المائع بعيد فإذا جاء فإنه يخبره لا أحسن الله إليكم ولا لحكم الحاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح قال هوف الكافي لا يحتاج لا يحكم القاضي بان البيع بطل او بان المبيع يرد على البائع هذا لا خلاف فيه فلا يحتاج الى ان يذهب الى القاضي ويقول احكم بالرد لا يردها هو ويشهد عليها اذا كانت دارا اخرج متاعه منها وقال اشهد اني لا اريدها وانا لبائع اذا كانت سياره اوقفها اشهد أنها للبائل ولا هاجة لفيا وأني سوف أطالبه بالثمن إذا كان مثلا ثوبا يخلعه وقواه اشهد أنه ألف وسأطالبه بثمنه لأنه أنه معي وهكذا احسن الله إليكم والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد لكن إن قصر في رده فسلف ضمنه لتفريقه بعد الهسر يكون الأمانة أبيد المشتري حتى يوصله إلى البائع إذا طوى التوب يجعله عنده في أحد الرفوف وأشهد بأنه لا يريده إذا وجد مثلاً الكدر مخرةً أغسله ورفعه وأشهد على أنه أهل البائع أوقف السيارة وأشهد على أن أهل البائع فتبقى أمانة بيد يد المشتري لأنها حصلت في يده بلا تعدي يعني ليس لم يأخذها غصبا لكن إن قصر في رده فتلف الظالمين لسا في الايطال اذا قصر في الرد اذا تمكن من ردشات الشاه ثم انها افترست لماذا لم تردها باليومين الاولين او الثلاثه حتى ماتت فاذا قال انني قد اشهدت على انها له لكن نقول انك فردتها إلى أخر تردها في هذه الحال يضمنها المشتري لتفريطه وأما إذا ماتت بسبب المرض الذي فيها فلا ظنى لأن الموت ليس بسبب بسبب مرضها كذلك لو شركت ثوف او احترق وقد عزله ورفعه فلا يضمن لأنه يعتبر أمينا كالوديعة التي عند المدى نعم احسن الله إليكم وإن اختلف عندما انحدث العيب مع الاحتمال ولا بينه فقول المشتري بيمينه لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فيحلف على البث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 فعندما حدث العيب فقال البائع أنبيتك الشاة السليمة المرض حدث عندك وقال البائع فقال المشتري أبالي العيب قديم فهذا ما اختلفوا أو مثلا قال المشتري اشتريت التوب مخرب مخرق فقال البائع أنت الذي خرقته أو تخرق عندك اشتريت هذه الزجاجة وهي فيها هذا التصدع فقال البائع بل أنت الذي صدعتها حصل هذا التصدع عندك وأشباه ذلك اختلف عندما حدث العيد مع الاحتمال يمكن أنه عند الباع يمكن أنه عند المشتري وليس هناك بينه ليس هناك بينه أما إذا كان هناك بينه وجد المشتري بينه يشهدون أن أشهدت مريضة وأن السيارة ناقصه وأن الجدء الجدران متصدع عمل بالبينه على أنها قديمة على ان العيوب عند البائع او وجد البائع بينه على انها حصلت عنده على انك الذي صدمت بالسياره او انك الذي تسببت في تخرق الثوب او انكسار الزجاج او تهدم الدار وجد بينه فانها يعمل بالبينه الشهور واذا مثلا وجد في العبد اصبع زائدا فقال البائع نبت عندك وقال المشتري بل انه قديم في هذه الحال القول قول المشتري انه قديم لك ذلك إذا فيه شجة يسيل دمها فقال البائع عندك وقال المشتري بل هو قديم الكون الكون البائع أن هذا يشجه ضربة جديدة أو مثلا قطع في أذن الشات يسيل دمه فالقول هنا قول البائع انه عند حادث ان هذا العيب حدث عندك ايها المشتري في انه اذا لم يحتمل الا قول البائع اتى الشجة وقطع الاذن ونحوها، فانه يقبل بلا يمين او ترجح جانب البائع المشتري كالاصبع والسن الزائد فانه لا يحتاج الى يمين ويكون القول القول المشتري واما اذا احتمل المرض يحتمل انه جاء انه حادث والعور يحتمل انه حادث مع انه قديم والتصدع يحتمل انه حادث مع انه قديم ففي هذه الحال يقيل يحلف المشتري لان الاصل عدم القرض في الجزء الفائت يحلف على البت على الجزر يقول الله اني اشتريته وهو مرير او معي مريضا او معيبا او السياره خربه يحلف على البت او يحلف أنه ما حدث عندي وحينئذ اردت هذا قول القول الثاني ان البائع هو الذي يحلف يحلف على البيت انني بيته وهو سليم وان هذا العب حدث بعد البيع انني بيته هو الصحيح الافضل سلامه المبيع الافضل صحه العقل الذين رجحوا ان البائع يحلف يقولون لأن المشتري يدعي استهكاق الفسر والبائع ينكر هكذا يقضى به عثمان ونابع له الشافعي فاستظهره ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية فالحافل أنه إذا كان محتملا أفضيه قولا الذي منهم يقدم على الحلف يقبل قوله أحسن الله اليكم وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائده والجرح الطريق قبل بلا يمين لعدم الحاجة إليها لأن الإصبع الأصل جهده منذ الولادة وكذلك السن الزائدة وعجرخ الطريق الذي يسيل دمه الأصل أنه حادث فلا حاجه إلى اليمين يقبل القول البائع أنه هادث عند المشتري بلا يمين أحسن الله إليكم السادس خيار الخلف في الصفة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 وجد المستلم وصف له أو ما رأه قديما أقد اختلف وجده متغيرا أفله الخيار؟ أنت وصفت لي الشات أنها سمينة انها كبيرة والآن وجدتها هزيلة وجدتها صغيرة فلذلك ذلك يكون له الفسك الكل في بصفة كذلك إذا رأى يقول أنا رأيت الدار قديما وحسبت على تزار جديدة والآن اشتريتها بتترؤية القديمة وغيجتها قد اتصدعت او قد اتكسر أبوابها او منافذها فلغ الكئر والفعل هذا بسم الله عليهم الشيخ لو أن هناك وصية بين البائع والمشتري هو الذي وصف للمشتري السلعة ولم يصدق فيها فهل للمشتري حق الفسخ أو يطالب الوصي؟ إلى الفسخ إذا أجر السلعة غير مطابقة سواء الذي وصفها البائع أو الوصي على أنه لم يطابق الوصف وهذا في شأن أيضا الزواج الخاطب مثلا لو كذلك أيضا لا بد أن الوصف يصدق في الصفة فإذا بالغ ثم لم يكن الوصف مطابقا فإن هذا يسبب الخيار إلا أن الزواج بعد الدخول يثبت به المهر ويكون الإنساق أو الطلاب بسم الله إليه ويحلف إن اختلف لأنه غارب قاله في الشرح هكذا إذا اختلف فيحلف يحلف المشتري لأنه غارب يقول انكم مصدت محاصبة لم تطابق فالآن يحلف أنني اتفتها كذا وكذا فإذا حلف أرد السلعة التي لم تكن مطابقة للصفة التي وصفت له أحسن الله إليكم السابع خيار الخلف في قدر الثمن فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا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 وفي لفظ تحالفا وروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعة رقيقا من رقيق الإمارة فقال بعتك بعشرين ألفا وقال الأشعة اشتريت منك بعشرة فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه والنبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع قال فاني أرد البيع وعن عبد الملك بن عبدة مرفوعة إذا اختلف المتبايعان استخلف البائع ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك رواهما سعيد وظاهر هذه النصوص أنه يفسق من غير حاكم قاله في الشرح هذا من أقصى عن الخيار أهل في قبل الثمن؟ وكذلك أيضا في قدر المبيع او في عين المبيع فاذا قال البائع عبيتك الشاه بمائتين فقال البائع بل بمائه المشتري بل بمائه في هذه الحال تخالف اختلف في قدر الثمن كذلك اذا اختلف في عين المبيع البائع يقول بيتك الكبش والمشتري يقول بل بيتك النجا اختلف في عين المبيئ أو اختلف أيضا في عدد المبيئ البائع يقول بيتك واحدة من الغنم والمشتري يقول بل بيتك اثنتين اختلف في ذلك في هذه الحال يتحالفان ويتردد اذا كان المبيع قائما ما تغيرت السبعه قائمه ما تغيرت كما حصل من عبد الله بن مسعود يبدا بيمين البائع وتشتمل يمينها على ما في واثبات ويقدم النفي فيقول والله ما بيته بمئة وإنما بيته بمئتين ثم إذا لم يقبل المشتري حلف والله ما اشتريته بمئتين وإنما اشتريته بمئة وبعد ذلك يرد المبيع فيرد يرد، ترد الأغنام مثلا أو السيارة ونهرها إلى صاحبها والثمن إلى صاحبها فهكذا أروي عن كريش القاضي وعن الشافعي ورواية عن مالك وجع هذا الحديث عن ابن مسعوب يختلف المتباع ان يعرف بنا وما بينه يقول ما يقول صاحب السلعه رؤيه الردى هكذا رواه احمد ابو داود النسائي وابن ماجه وزاد فيه ابن ماجه والبيع قائم بعينه اي المبيع موجود موجود بعينه حينما اختلف هذا وكذلك اذا وجد بينهما بينه عمر بها اذا قال البائع عندي بينه اشاهدان اشهدان اني بعته بمئتين او قال المشتري عندي بينه اشاهدان اشهدان اني اشتريته بمئة هل قول ما تشهد به البينه وان تعرضت البينة تانسا قطتا إذا جاء البائع بشاهدين يشهداني بالعثين وجاء المشتري بشاهدين يشهداني بالمئة اتعرضت وتساقطتا ورجع الى اليمين ورجع إلى الفسق ليفسخان المبيع هذا اذا كان المبيع قائما بعينه موجودا وأما إذا كانت التلف عاتت العبد أو ماتت عشات أو اشترك الثوب أو نحو ذلك رجع إلى كيمة مثله وإذا اختلف فكان البائع كان الثوب جديدا فكان المشتري خلقا اهلك اول مشتري مع يمينه فيديوهاتي اللي احمد افتراته كما هي يعني موجوده اي كما هي في لفظ ان يتحالفان اروي عن ابن سعود انه باع على الاسعد بن قيس ارى من مره كيك يباع الم... الاماره مره كيك المال يعني مماليك ثم قال ابن مسعود ابيعتك بعشرين الف فقال الاشعث بل اشتريت منك بعشره فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينا والمبيع قائم بعينه عن سبعه هل قول قول البائع او يترادان يعني يتردد عن المبيع اذا قال الاشعث اني ارد البيع فرد عليه العبي واسترد الثمن الذي كان قد دفعه هكذا يروي عبد الملك بن عبيدة أقال إذا خلف المتبائئا استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ إن شاء أترك يحلف البائع أني ما بيته إلا برعثين وإذا خلف أقال المشتري لا حاجة لي به أنا ظننته بمئة هكذا هذا عند سعيد الله يرى لأن نصوص أنه يفتح من غير حق محاك أحسن الله إليكم ومبارك الله في عمكم السلام <تصفيق> عليكم السائرين يقول ذكرتم أن المشتري لهم مماع منفصل في خيار الشعب ونفتوكم لهم بما لو اجر الدار فالأجرة له ولكن ألا يخالف هذا حرمه التصرف في الثمن والمثمن ألا يخالف ذلك وذلك لأن المشتري يتصرف الآن في الثمن قبض الثمن وتصرف فيه فقد يربح فيه والمشتري اجر الدار مده شهر أو يوم وقبض الأجر ثم بعد ذلك تبين أنه لا يريد الدار وأن له الخيار في هذه الحال يرد الدار ولا يطالبه بربسه بالدراهي ولا يطالب البائع المشتري في عجرة الدارة في تلك الزمع المدى أحسن الله ليكم سائر يقول بعض من يبيع السيارات يقول أبيعك هذه السيارة على أنها كومة من حديد فلست مسؤولا عن عيوبها وهذا من أجل إثقاط خيار العيب. فهل يجوز ذلك لا يجوز <تصفيق> المسؤول هو البائع اذا كان فيها اي يعرفه فانه يبينه يقول أعرف يا نفسا في الماكنه هذا، او في العجلات هذا، او نحو ذلك ولا اعرف غيره العيوب الاخرى خفيه ألا أعرفها تقدم على هذا أو لا تقدم أما إذا قال ألا أنها قومة حديث أعلى أنها إذا اشتغل الطالبنات فإنهم يريدون بذلك أن يخدعوا المشتري حتى يوهمهم بأنها سليمة وأنهم يريدون الا يردها صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز أن يشتريف المشتري أكثر من شرطين كان يقول اكتب هذه اللوحة ثم احملها للمكان الفلاني ثم رقبها يعتبر هذا أجرة أجرتان على هذا العمل يقول صحيح أن هذا إجارة ولا يبقى بأنها شروط من المبيع يقول صحيح أن شروط التي لا تناهي العقل ولو كانت أكثر من شرطين أنها جائبة بسم الله عليكم سائم يقول لو أن رجل باع على رجل آخر سيارة تقسيط بقيمة خمسين وقيمتها ثلاثين نقدا وذهب الرجل لبيع هذه السلعة فجاء الرجل الذي باعها عليه فاشتراها دون اتفاق بينهم هل يجوز لا يجوز هذه مسألة العين لا يجوز إلا إذا كان المشتري قد استعملها ونقفت أم أن انقلبت واصطدمت ونقصت قيمتها تغيرت حالتها في هذه الحال إلا أن يشتريها يجوز أن يشتريها ابنه أو أبوه يجوز أن يشتريها من طرف ثالث إذا باع المشتري باعها بتسعة وعشرين ألفا ثم وجدها صاحبها الأول فاشتراها مثلا بتسعة وعشرين وخمسمائة على ما نعمل ذلك السلام عليكم إذا كانت هذه المناء التي مرت عليها يمكن أنها تتغير أو ينقص عثمنها عجازة له أن يشتريها وأما إذا كانت لا تغيرها ولا ينقص كمتع عاده فلا يجد له أن يشتريها إلا إذا اشترها بأكثر لو باعها بخمسين ألفا ثم غاليه السنع يعني اشتريتها أنت بثلاثين ألف ثم ارتبعتها أقساطا بخمسين ألف ثم ارتفعت قيمه السلاء وصلت إلى خمسة وخمسين فاشتريتها بواحد وخمسين عجازة ذلك أسأل الله إليكم سائل يقول قد وجه إليكم سؤال يسمع الشيخ بالأنس عن بيع المعادن فأخبرتم بأنه لا يجوز لأن فيه شبهة السائل يقول أنا قد اشتريت المعاذن وباعها لي الهند في الوكالة والآن لي أقصد سبعة اشهر فما هو الحل الآن؟ حيث أن هذا كان نقول يقول فمن جاءه موعه وتمر به فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله أنه لا يمكن أن يرده ولكن في هذه الإعادة الحال إذا اشتريت هذه المعادن فلا بد أنك تقف عليها وقبل أن تبيعها تفوزها تستعجل عمالا ينقلونها من موضعها إلى موضع آخر والأفضل أنك تستعجل من ينقلها إلى أصحاب الورش أو أصحاب المصانع الذين يشترونها منك بأكثر من ثمنها حتى لا تخسر فيها أما الذين يبيعون أظهر ما راوها أو ما حازوها ونظر أنهم أخواله النصوص. شام الله يقول هو أنه وكر البنك وباع المعادن وانتهى الأمر وبدأ يسجد هل يقف على التسديد يستمت وليس له إلا أن عن استمرار والسداد أحسن الله عليكم سائم يقول باع لي خاني سيارة بمبلغ قدره 46 ألف وتكون أقصاق في كل أربعة أشهر خمسة آلاف ريال وأراد بيع السيارة بعد سبت في أشهر فقال سوف أشتريها منك نقدا فهل هذا البيع والشراء صحيح أم لا يقولون بعد ستة أشهر لا تنقص قيمتها يا ذي بعد استعمالها وتتغير سبتها تنقص قيمتها على ما نعمل ذلك أحسن الله إليكم سائم يقول بعت دارا واشترطت على أنه إذا لم يقب بالسداد يكون ما دفع إجارا ويرجع لي البيت فهذا جائز هذا هو الذي يسمى التأجير المنتهي بالتمليك أن أقول أن إلى نيتك أيها المشتري فإذا كنت قادرا على أنك ترطي الأخصاب في حينها أكون لك الصميحيني لا أتأخر. فأعتقد أن البيع صحيح وأنه ليست عجارة وإنما هو بيع وأن كتابة أم عليك أنها عجار ليست متحققة تسددها كما تسدد الأقسار وإذا انتأث الأقسار أخرغ لك لا بعث بذلك سلوه إليكم سلام يقول نارا في قبيبتكم لمن يغسل شعر الغنم لتظهر الناس بشكل جيد إذا كان ذلك يسبب مظهرا يغير السفة نرى أنه لا يجوز الذين مثلا يجزون شعر الغنم ثم بعد ذلك يغسلونه وينظفونها يوهمون أنها إلا تزال قوية ولا تزال سمينة من حذالك هذا غش الذين يرون عن ذلك من مصلحتهم وعندنا بذلك قوة أيمتوا عليه اللهم الشحم فلمن حذالك؟ سر ما ليهم صئم يقول كيف يكون خيار المجلس إذا كان البيع والشراء عن طريق الأنف مت أو الجوا؟ إذاً قطعة المكارمة. أن قطعت المكالمة بينهما أبي أن انتهى من الكلام ونزل السماعة أفعنه بذلك يكون قد لزم البيع ولذلك لأنها التفرغ أما ما دام المستقابلين ويتردان ويرجعوا إلى هذا كلامه فإن الخيار شابك أحسن الله إليكم يقول ما خطه من يعرف سيارة للبيح أو أي جهاز آخر فإذا سئل عنه قال هذا أمامك أو اشتري سكر في ماء هذا صحيح حتى لو قبل المشتري غير صحيح إذا كان يعلم عيبا إلا أبد أنه يبين العيب يقول هذا أمامك ولا تن أعرف أن التوب أو أن مشله فيه هذه الخرو، أو أعرف أن الكذا فيه هذا الكسر أو أن الزجاج فيه هذا الصدى، أو أن البيت فيه هذا الصدى، ولا أعرف غيره. هذا هو أمامك هذا الذي أعرفه. يبرأ بذلك. واما إذا علم عيبا فيتم. قال هذا أمامك فلا يبرأ. السلام عليكم سائلني يقول بعض الباعه اذا اشتريت منه سلعه ثم اردت ارجاعها قال لا اعطيك الثمن انما خذ مكانها سلعه اخرى ولا حق لك في الثمن فهل هذا التصرف صحيح هذا صحيح اذا كان قد تبرك اذا اشتريت مثلا سلعه اي اذا سلعه فقدها مثلا او ان جفاه وذهبت بها الى اهلك وجدت بها شيئا من العيوب فانك إذا رددتها وقال لا اعطيك الثمن اعطيك بدلها سليمة فلك ذلك ولا تطالب بالبعثة ولا انك قد استغنيت عنها او اشتريت كتابا وجدتهم عند في مكتبة فأردت أن تعيده فإنك إذا أعدتهم قد يقول لا أقبله لكن عتشت لبدله الكتابة وهاكذا أما إذا كنت في المجلس قبل التفرق وقبل أن اتدفع أو بعد ما دفع تثما لا تزال مجتمعين فلك الخيار صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اشتراض الوصي عن طريق واصف هو الذي وصف ولم ولم يجد ما لم يوجد البائع فهل يتحمل الواصفة ثمن السلعة والأرش أم ماذا؟ إلى شكل من الواصفة فهو الذي يتحمل هذا البيع البائع لأنه وصف وصف كاملا ثم إن المشتري وجده مختلفا فأنت أيها الواسطة قد دلست علي فقد وصفتها بصفة غير مطابقه فأخذ هذه السلعة ورد علي الثمن فإذا كان الواسطة أنا تضف الثمن واعطيته المالك صاحبها أخذه وأخذه المبيع. ورد علي الثمن وارجع الى المالك الذي وكلك فبعت اما انك تقلب مني الثمن وهو معيب او تصفه بصفه غير مصابقة انك انت الذي تتحمل صلى الله عليه وسلم يقول اذا اردت ان ابيع السياره في الحرج ولم يسألني اهل الحراج عن العيب فهل علي شيء اما لا بد ان اتكلم ابتدائا لبيان العيب لا بد انك تبين اذا كنت تعلم ايوما فلا تكتمها او بأن بان فيها كذا وإذا باوها بحراج فإنهم يقولون ان نبيعها على ان فيها عيب كذا واما بقيتها بقية أبا لا نعلم ولا يعلم مصاحبها شيئا حتى يكون المشتري على بجنة الله <سلام> عليكم سالم يقول اخذت من محل حذاء وقال البائع لك مدة يوم لإرجاع الحذاء وأخذ المال وبعد اليوم لا تأخذ المال ولكن تستجد من المحل حذاء غيره هل يحق أن اخذ المال ولا أقبل بشرطه؟ المسلمون على شروطها إذا شرط شرطا من مصلهته بأن حدد المال بيوم أو يعني مدة الخيار فإن له ذلك فبعد اليوم يلزم البيع أما إذا ردت أول قبل المدة فلك أرأت مالك أحسن الله اليكم سائر يقول من اشترق شرطاني فقال بعتك هذا ال... بعتك هذه الأرض على أن تسمح لدابك بالأكل منها فوافق الشاري فما الحكم أرى أن هذا شرط لا يصل لذلك لأن هذه الدابة قد تفسد وقد تأكل كثيرا وقد يكون مجهولا فلأجل ذلك لا بد أن يحدد أنها ايه تعفلك قدر كذا وكذا او في مكانك كذا وكذا اشترنا لكم تفرر بعض الأسئلة عن ديان الحديث الخراج بالضمان مع مثال احسن الله ليكم توضيح. توضيح, الحديث. توضيح الحديث الخراج بالضمان هنا القصة أن رجلا اشترى عبدا واستغله مدة اسبوع وعشره ايام وجد فيه عيبا فلذلك جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وتخاصمه وصاحبه فقال لصاحب العبد اقبل عبدك فقال انه قد استغله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج والظماء يعني غلته واجرته وخدمته تقابل ما كان ضمانه أنه لو مات لكان مضمونا على المشتري غلته المشتري كما ان ضمانه على المشتري هذه قائدة من القواعد مثاله المصرات المصرات لو ماتت لكانت من ضمان المشتري فكذلك فكذلك على بنها في اليوم الثاني والثالث إلى المشتري مقابل أنها في ضمانه وكذلك كل سلعة مكتريت وتلفت قبل أن اترد غلتها للمشتري وإنما يطالب البائع بأرش العيب. أحسن الله إليكم سائر يقول من بمنع الرجل وضع أمته إذا اشتراها وهي حامل مع أن الحمل مستبين أنه من غيره فشبه اختلاط المائل منتفئ جاء حديث يقول صلى الله عليه وسلم الا يحل لهم ان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه ولد غيره فإذا كان الحمل من غيره أكى المسبية فلا يجد أي طاها لأن لا يختلط طماؤه بماء الزع الأول وقالوا لأن الوطء يزيد في نماء الحمل يزيد في حواسه ونحو ذلك وإجابة أيضا انه صلى الله عليه وسلم مر على أمة قد حملت وطلقت ورجعت إلى سيدها فسأل أهل سيدها يطعها فقالوا نعم فقال لقد هممت أن أمر بتعذيبها وبرجمها كيف يستغله وهو ولده يعني بمأنى أنه أقد خالط معهما الزوج الذي طلقها فالكل هل قال إلا ما ذكروا أنه يكون بذلك الوطن يزيد يزيده إنما إذلك الهمد فلا يحل له حتى ترى السلام عليكم من أسئلة العامة شاء الله ستكون بينذار العيشة والإقامة والسؤال الاخير حول موضوع الدرس يقول إذا لم يتفرقا المتبايعين لمدة طويلة تزيد على يوم أو يومين، هل لهم الخياطرة هذه المدة تبقى لكن يحكي التفرق مثلا إذا كان في باخرة أو كان في طائرة وقد أدامت عشر ساعات أو خمسة عشر ساعة وهي في الجو أو في البحر فدخل أحدهم الحمام حصل التفرق العادة أنه لا يصبر عشر ساعات دون أن يتبول أو نهر فإذا دخل حماما لازم البيت وعما ما داما لم يتفرق ولو طالت المدة خمس ساعات ثمان ساعات فإن البيع أباطي والخيار ثابت والله عالم صلى الله عليه وسلم